هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأن لا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ إِنَّمَا 124. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 125. وما يستوي الأعمى والبصير 126. ولا الظلمات ولا النور 127. ولا الظل ولا الحرور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 وَإِنْ مِنْ أُمْمَةٍ إلَّا خَلَافٍ هَلْ ذِيرٌ وَإِنَّ يُكَذِّبُوا كَفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُلِيرِ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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرور وعلى ليت يرجون يرجون لن تبور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 ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المطامعه من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو